بسم الله الرحمن الرحيم ان السماء فطر واخذ الكوكب تفرق الا البحار جرت وان البحار جرت وَإِذًا قُبُورُهُمْ تَسُوقُ عَلَيْنَا نَفْسُنَا مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا وَعَدَكَ رَبُّكَ وَكَرَّمَكَ خلقك فسوا ما غرق في الكريم الذي خلقك فسواك كلا بل تكرمون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إنا إن الأبرار في وإن البجرا في جحيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أَوَلَمْ يَوْمَ إِذِ الْلَّهُ وَمَا أَذْرَأَكَ مَا يَوْمُ الدين ثم ما ثم مَا أهواك ما هي يوم لَا يوم لا تملك نفس